طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن شاء الله سر حمد على آلي وصحبي يجمعين حيا الله الشباب في الحلقة الأولى التجريبية من بودكاست أربعة في أربعين أربعة في أربعين الله يحييكم طبعاً أن اليوم مفترض أن نصير أربع أربعة لكن صرنا ثلاثة أخونا محمد عبجبار اعتذر اليوم فيه الله خير أخونا أبو إبراهيم أخونا أبو صالح يوسف صالح وسليمان رميخان لخوكم المتحدث عادل السلطان قد تكون دي سجعة ولا لا شيء؟ نعم <تصفيق> يحتاج. طيب شكلك تقرأ؟ لا والله تقرأ وأنا أقرأ. ليسمعك ليسمعك تقرأ. عجيب. آه طيب آه إحنا المرة الماضية إحنا قلنا في المقدمة آه آه يعني إحنا علىنا أربع شباب راح يتكلم في تخصص معين وأنا تقريبا تقريباً قرابة الأربعين دقيقة أو حولها ونفيد المستمعين. بقدر استطاعتنا على ما يتيسر من فوائد منطقات ومتخصة وشيء بس ودي أحيي المستمعين اليوم في البودكاست الأول وحسا الله يوفقنا يعني التجريبي حسا الله يوفقنا يعني في البودكاست الجاي وال... يعني شميل. هذه كلمتي بس قبل ما نذكر الحلقة الماضية صحيح نحييكم أفضل المستمعين ونرحب بكم وأيضًا نشكر الأخوان مركز نورين على استضافتهم عزاء الله خيرهم وليهم الصدفنا الحلقة هذه يمكن أبو خالد عادل يحدثنا عن نبذة عن مركز لكم قرباً مركز مركز الله مفضل له يعني نقول له نسأعطي نتاج مختصرة مقتضبة ما عش ما أطير عليكم في النبذة البسيطة عن مركز نورين وحتى البعض لما يقولون إنكم مسوتوا يعني دعاية تجارية إحنا نقول لا مركز نورين هو يعني مجاني أصلاً مبتجاني؟ كل, كل برامجة مجانية لا تهدف للربط لا تماماً وكل الدورات مجانية بدأت تقريباً من عام سب... سبع عشرين هاي سبع عشرين مع ثمانية عشرين. كنت مدير لمدة ثلاث سنوات حتى يعني وعشرين وعشرين. ثم عام ثلاثين وثلاثين كان واحد شاب جاء بعدي وتولى إدارة المركز مركز نوريم متخصص في حلقات التحفيظ مم. معلمين ومشرفين وإدارات عليا كجمعيات وغيرها أيضا عندنا مشروع مميز صراحة اللي هو مشروع التأهيل الإداري التأهيل الإداري تعلم كيف نأهل الحلقات التحفيظ إداريا كيف تكون رؤية رسالة أهداف ااا آه آه برامج وكان في يعني نماذج خرجت بعد الدورات هذه وصارت. نعم، هنا انه الدورات عندنا ما ما يجون ويكون فقط علمي لا للاسف في كتابه يخرجوا في النهايه خطه مكتوبه لمده ثلاث سنوات تطبيقي هذا على حسب هذا نقول الحلقات ثم بعدها قلنا خلنا تبر شوي نبدا بالجمعيات التحفيظ ما شاء الله اهلنا في الفتره الماضية قبل السنه الماضيه تسع جمعيات كلهم كتبوا خطه استراتيجيه لمده ثلاث سنوات ما شاء وبعضهم الى خمس سنوات وحمد الله يعني يعني صدى اللي وصلنا منهم صدى كبير صار وقوي بعضهم كان يقول يعني تغير الوضع عندنا بشكل كبير يعني كجمعية صار عندنا خطة صار ورجع نرجع لها ونفت تغير مرة والله شوف أنا الأوراق ملزقة والدنيا إيه المركز أنا أشوفهم أنا أشوفهم الآن يعني مليان أوراق يعني ملزقة كده وعليها خطط وورشات عمل يعني شيء يفرح ويؤكد إنه يعني الحماس للمشاركين <تصفيق> يعني في الورقة بقولوا باوي يعني في في أفكار تحس إن بعض شيء مبدعين ترى فاا مضمون الأشياء السنة هاي يا بدر أهداف المدربات جمعيات التحفيظ بمنطقة الرياض كلها ما شاء الله جمعيات ال التابعة للرياض رابعة 29 وعشرين وكلهم أهدافنا وقدم لهم مجموعة دورات فترة الماضية وغدا في دورة ما شاء الله بعنوان تقويم التاريخ هو يوم كمل اليوم التاريخ راه ستة وعشرين <تصفيق> أي نعم طيب. <تصفيق> طيب فبكرة في دورة مع تقويم العمل المؤسسي حلو ما شاء الله فحمد الله أنا يعني والمشاركين تمام -طم هل هل يعني اللي, اللي في غير الحلقات وفي غير ال... هل فيهم يعني لهم فرصة للمشاركة يعني مثلا أنا والله عندي مثلا مشروع تجاري خاص تمام بس اهتم مثلا بس نعت رؤية ورسالة ويعني و... أفكار الإدارة جميل فهل ممكن تفيدوني؟ هو الأصل أنه أي واحد يعني علاقة تطورية بجمعيات التأهيل هذا أصل الأشخاص متخصصين متخصصين في رغبات التأهيل وجمعيات التأهيل هذا جميل هذا أ أ هذا يعني يميزكم بحيث أنه تتخصصون في شيء ما ما تسوون فيه لكم منافس والله الحمد لله يعني أنها خلاء لكم منافس يعني قد يكون في منافسين قليلين أو كذا أنا ما أود أحاول أقول ما في بس في ناس يعني أنا يمكن واحد ما وصلهم يعني أنا لكن في في يعني في الرياض في يعني في أخرى يعني أنا أحس إنه أول مرة في مركز تخصص التحفيز نعم نعم إدارات التحفيز هو مركز لا برز شوي بفضل الله علينا كان في دعم جيد الحمد لله وصلنا يعني يعني إلى يلا فرج اقول المملكه اهل ناس في البحرين وقطر والكويت والأردن هذو كلهم زارونا ما شاء الله وبعضهم نقلت فتر بعضهم قال اصلا عطونا المركز زوين كله قلنا خذوا كله انا قالوا فتح فرع عندنا قلنا والله صعب الفتح فروع لكن انتم خذوا ما تيسر من عندنا من برامج من انشطه وتفكروا عمر هذا فرج المملكة افهم المملكه ايضا نفس الشيء بل بعضهم فتح في اماكن ثانية مركز جديد يعني كان عندنا موظف يعني متعاون ما نزل الله كيف ثم انتقل أيضاً المكان آخر فتح مرت سدري مثل نورين نتائج كتيرة آخر نتيجة يعني كنا كنا نسوي تقرير الأسبوع الماضي ما آخر اليومين الماضيين فكان من أحد اللي مدير جمعية تحفين من الجمعيات الموجودة حولنا قال لقد تغيرت حياتي بعد دخول هذا البرنامج يعني لا جمعيته ولا هو شخصياً كشخصية كذات يعني بفضل الله يعني الله. كان فيه يعني حتى ما عليكم ايضا في مشروع عندنا مشروع في حلقات التحفيظ ايضا هذا مشروع متخصص في حلقات التحفيظ للموهوبين كذلك في مشروع اخر اسمها الخاص بالمرشدين في حلقات التحفيظ كمرشد طلابي في حلقات ايضا كان عندنا برنامج اسمه أو مشروع مكتبه الدراسات وخرجنا بدراسة جميلة صراحة كانت تتكلم عن وسائل جذب الطلاب ها الشكالات التحفيز الحمد لله خرجنا بهذه النتيجة النتيجه كانت طيبه جدا جدا عرفنا ماذا يريد الطالب ما شاء, شاء الله بالضبط يعني وش اهم شيء عنده العجيب ومن الفرق عندنا الطالب هذا يعني او الطلاب يعني اللي اخذنا بنتيجه اختاروا شيء غير معناه الواحد بيفكر بالرحلات او بيفكر بانها مثلا جوائز ان اهم شيء يجذبه لا صار شيء اخر تماما الشيء يحتاج التره كنت أتوقع طيب مشتوقان غير الحفلات غير البيئة والتشجيع أتصور شيء بعيد عن الذهن يعني ممكن يكون هو مناسق للطالب يكون شيء في الحلقة يعني مناسق جلس تتعامل أحسنت مدرس الحلقة وش فيه وتعامل أحسن تنتجب <تصفيق> تنتجب مع تعامل وأخلاق المعلم مع الطالب هذا رقم واحد كانت في جذب الطلاب بالحفلات التحفيظ للحلقة أتحرم آه. البرامج والأنشطة والهدايا كل شيء نسترك الحلقة صار عندهم رحلة والله راحت الرحلة فصلنا <تصفيق> طيب هذه رقم كان يشوفت النتائج أحيانا من خلال دراسة لا يمكن أن يصبح تتصور ذهني يتوقع لكن جاءتنا الوضع يعني من خلال دراسة يتبين لأنه ممكن نسوي برامج الآن أخرى يعني نحن لو بعض الحلقات يعرفوا أن هذه النتيجة بهذا الشكل ممكن معناته أن الرقم واحد يجب أن يكون معلم ولازم معلم نطوره في التعامل في الحوار كيف انه يتكلم على الطالب كيف انه يعني يحترمه ما شاء الله مو عندي طرق والله ليتكم طلعت من قبل يا والله حايكون <تصفيق> هنا زيارات عندنا صراحة يعني من فضل منفضل علينا أيضا زيارات بشكل تقريبا أسبوعي لأسبوعين مستمر صراحة من جميع المناطق طرق التواصل آخر هزارنا واحد مشايخ من دكاترة اسمه ما أدري سامشة طرق التواصل التواصل أنا في موقع نورين في موقع عندنا نورين طبعًا ما أيضاً حتى مركز نورين تابع لمجمع نورين مجمع نورين أيضًا كبير ويبغى الكلام كثير صراحة في حلقات تحفيز خمسين لو دام بنخلي بودكاست, بودكاست, بودكاست نورين حلقة في خمسين طالب محب قاضي في شيء كثير فانا ما ودي اطول عليكم هذا نورين بسيط على مركز نورين وهو يستاهل يعني في في نتائج غير طبيعية بفضل الله علينا وبجهود الشباب يعني ما هو يعني يعني شخص فلان ولا فلان الجميع سرعة كم في كيف النتائج؟ الله هنيكم على ال... يعني العمل أنا أسميها راقي تمام راقي في الفكر والراقي في في ال... في العمل المؤسسي والمتقن يعني ما شاء الله الحمد لله. مشكوراً. عملك كان الطيب بعد ما شاء الله. زاكم الله خير. وعسى جوكم المواقعة. <تصفيق> والله لا لا لا بعد الظاهر شوفت المقهى هذا ما شاء الله يعني. اللي فيه مواقف. احترام الحين مسويتي لازم نسوي زي يعني. نعطيهم هنا الوسط الله. الله يحييكم طيب ايش عندنا اليوم وخاله وعندنا ثلاث فقرات صح خلونا نبدا بابراهيم ثم ابو صالح ثم محدثكم وش عندك ابو حطيت هنا في, في الوجه <تصفيق> نعم طيب انا يعني زي ما قلت في المقدمه الاولى اني مهتم بالإعلام ا انا اسميه يعني اهتمام هوايه وهاوي أبربص دائماً أقول أنا أبربص في, في الإعلام مرة أشوف هذا وأشوف هذا يعني يعني الواحد طالب جامعي فيحب يخوض في الأمور ويحوس فيها و... ما شاء. لأن لا محس شئ يجذبني وأحس إنه شيء من أقوى الأشياء الموجودة الآن ممكن واحد يعني يؤثر فيها ويكون قريب الآن الإعلام ماسك شيء يعني لولا الاعلام كما طلعنا في البودكاست يعني ولو لا التقنيه ما طلعنا بعد يعني العلام، العلام مم. مم. عمل واحد وصدقني لو ما <تصفيق> ولو يعني طلع <تصفيق> إعلامي، إعلامي <تصفيق> <ينطلع> <تصفيق> علم الناس إن في شيء اسمه بودكاست ما تحتاج لا. تحتاج حافلة، تحتاج تلفزيون، تحتاج راديو. تسمعك لا تصرف شيء. طيب أنا بس شكله بخلي بعد فترة كذا يعني هو وش أحب وش ال الأول البيضة والدجاجة والدجاجة والدجاج على شرف اقتراحك. طبعاً. طيب يعني هي أنا أقول لكم سوليف هاوي خلا يعني لا تخلونها دورة ولا تسمونها كتاب أنا يعني تأذت زي ما يعني استفدت من الناس عندهم خبرات تمام ف. بقول يعني مجموعة من الأشياء اللي ممكن أحس أنها تفيد الناس جميل. اللي هم أمثالي يعني لهم في هالمجال يهتمون فيه. نعم. بغيض لو يتفق. فراح نتكلم اليوم عن صفات المعد الجيد. منفاس. تمام. أول أول صفات المعد الجيد. مم. هذه فوائد استفتها في دورة من الأستاذ سباق بهابري. ونعم. أعطانا دورة كذا مختصرة يعني كانت سريعة في صفات المعد الجيد والالمقدمة فيها. بقى اليوم بس. وصايا سريعا كذلك للمعد الجيد وأولا سميها رؤوس أفلام صحيح. أول صفات المعد أن يكون مطلع هذا تمام بمعنى أنه والله اليوم يقوم الصبح يتابع جريدة ممتاز يشوف والله اليوم خبر جاء مثلا عن شيء يهم الناس صوت الناس مثلا اليوم والله جابوا خبر مثلا عن قضية صارت في الشرقيه مثلا مم. حلو آه عن آه موقف او حصل او حدث حصل في دوله معينه يعني اصلا بتقول لنا اخر الاخبار واكثر الاحداث صوت الناس صوت المجتمع ها وش صار آه آه قضية حاصلة والناس يتكلمون, في في يتكلمون فيها الشيء الثاني غير الجرايد مثلا الجرايد يعني لا تعتبر هذا الشكل الاساسي لكنها من الأشياء اللي تكون عليها المواقع الأخبار، المواقع الأخبار، سواء الصحف، سواء الـ يعني الـ الـ سواء الصحف المحلية الأخبار ال، المحلية أو الأخبار اللي حتى العالمية، ممكن تصير قضية عالمية، تمام؟ وكذلك نقاش يكون محلي إذا كان مثلاً برنامج مثلاً متخصص في أشياء قضايا عالمية مثلاً، يعني مثلا خلنا بقول لك الزميل علي العزازي. عنده حلقة بعد أسبوع راح يقدمها في برنامج عن التطوع. جميل حلو. حلو التطوع موضوع جميل. معروف ودايم متكرر لكن ليش افتار علي العزازي موضوع التطوع يوم الأسبوع القادم؟ آه كذي في, في شيء حدث عالمي عن التطوع؟ يوم الأحد القادم يوافق اليوم العالمي للتطوع. جميل حلو مم. اليوم العالمي للتطوع. فمن المناسب لأنه مطلع وعرف انه والله ذاك اليوم يوم الأحد يوافق اليوم العالمي للتطور أختار موضوع التطور جميل. لولا الاطلاع لو لو ما ما ما ظهر في البرنامج اداره التطور اليومين الماضي هذه جونا مجموعة ربط الستة ثم جانا سبعة من السنة تحضيرية كان مكسعود يزورونا أو يتطوعون في أكثر من جهة تطوعية في يعني. من نفس الجامعة قالت لهم إن لكم أسبوع أسبوعين لكم تطوعون في, في أي جهة من الجهات يخبرون تج ترسل لنا تقرير بسيط عن هذا الموضوع. فنرجع موضوع الصفات المعدة في. يكون ليكون مطلع يقول لك هذا مثال لو إنه ما كان مطلع ما عد الحلقة هذه في يعني تشوف مثلا برنامج ساعة حوار مثلًا يختار مواضيع تكون متعلقة في أحداث آنية مثلا لما فترة الحج اختار موضوع عن مكه واشياء عن زمزم نتكلم عن المشاريع اللي مقدمه شيء يعني شيء موجود الآن وحالي حاجة. ولو اطلعوا كما قدم هالموضوع هذا اشياء كثيرة تجي تحت هالموضوع هذا <تصفيق> هذا <الـ> هذا الاول <تصفيق> شيء اطلع هذا يطلع <تصفيق> الشيء الثاني الحياه طبعا يقول لك الحياه دائما يقول لك الحياه في الاعلام آه <تصفيق> آه كذبة يعني, يعني يقول لك الحياه في الاعلام كذبه كوبا لا في احد محايد لكن يقول لك ما أصر لا تصير محايد لكن تصير موضوعي ايش الفرق انك تكون موضوعي بمعنى والله مثلا صار حدث معين ال قريب لك وكان قريبك هذا هو المسؤول عن الخطا اللي حصل مثلا في جهه معينه في موضوع معين متعلق فيه في تجارة مثلاً حلو مو بس مثلاً والله عشانه يعني مثلاً هو فاز مثلاً في قضية وتجارة وربح شيء معين مو عشان والله مثلاً ولد عمك مثلاً أو قريبك تروح تجيبه بينما هناك واحد نجح منه وبإمكانك تجيبه آه هذا الإعلام <تصفيق> يعني خل ال... خلك موضوعي لا تقدر ترفع الناس عشان إن هي تلهم علاقة إيه واحد ما أحد مثلاً عشانه مثلاً نفس مثلاً يوافق خواك وفكرك وذا يعني تجيبه من أو او تتكلم عن موضوعه بينما تترك المواضيع الثانيه لا لا. اللي مالك علاقه فيها أيضا ايضا هذه يعني هذه الذوق كيف الذوق الدوق بانك تختار مواضيع جيده تمام يعني لو كلامك احتياجات او كلامك اي يكون يكون عندك طبعا المواضيع هذا جزء من الذوق، تمام؟ يدخل منها الأشياء ثانيه يعني أفكار، أفكار برنامج، تمام؟ يكون لك ذوق مختلف عن البقية، لا يكون لك ذوق ثابت، تمام؟ دائماً في أي برنامج تفكر فيه أو أي طرح تقدمه، فكر بطرحه من جهة لا يتوقعها الناس. جميل تتميز. تميز ولذلك يعني خلي يكون عندك. ذوق عالي تمام لون في الطارة لون في أه لا لا هي أشياء دلوقتي. أشياء أحيانا بسيطة تغير فيها وتبدل فيها يعني ترتقي بالفكرة مثل بعض المقدمين الآن اللي جا مثل يختب ما يضرب في الأوراق على الطاولة م. أو مثلًا يختبر مثلا قمر في مقبته أو أنه تواجد بطريقة معينة يحاول تميز عن مذيع آخر إيه إيه ح اي حط لك حط لك بصمة نعم. يعني مثلا أذكر واحد من الزملاء لما يعد أي برنامج تمام يحط في رأسه مثلا يحط له، له ضيوف تمام؟ ايوه؟ يختارهم ويقول والله فلان يكتب مثلا يصطف عن معين يحط لك يكتب أسماء الضيوف عنده تمام؟ يقول والله فلان هذا طلع في برنامج فلان وهذا طلع في برنامج فراني وهذا ما طلع وهذا بعدين يجي يعيده مرة ثانية هذا, فيه هذا متحدث هذا ما صحيح اسم, اسم بس ما يعاد يتكلم في الشاشه مثلا في وهذا فلان مثلا ما يصنف لك اياها تمام تميز بعدين يجيب لك اعلى واحد اسما تمام وأعلى واحد كذلك لحضته تمام هذه طريقه ويعني اسلوب في الذوق في اختيار الضيف يعني شيء شيء وهذا موجود أزعم أن والله عندك مستبد فلان تعرف فلان, فلان يلا بس شناء يا الله تعال لكن أقول إشيها <تصفيق> أن بعض البرامج أن تميزت وصارت شهورة أو معروفة بأسلوب لتذكرها لأن بعدها لها لون مميز لها طابع معين وما يزلىها السنوات لتناس عليه ماذا يستمرون يسمعونها أو يشاهدونها بالتلفزيون أو القنوات لأن ف... لها حركة معينة في طريقة التمثيل ولذلك قلت لك حسبة دوق هذا يعني مطلع. في وقت يعني يفتقد فيه الذوق الصفة اللي بعدها إنك لا تتكلم في ما لا تعلم جميل ولو هذه علاقة من قريب وبعيد بالاطلاع بمعنى جاك موضوع قوي جدا وتبغى تتكلم فيه بالاعلام لكنك ما تحسن في شيء فاياك اياك أنت تتكلم فيه أنت خاطبنا مو عيد أنا خاطب عيد ياك ياك أنت تعد له يعني وأنت ما يعني ااا أتوقع المعدّ ومقدم فهين من الفكرة يعني أصلاً عمل المعد لا يكون بدون مقدم والمقدم لا يكون بدون معدّ تمام لا كلهم نفس الفكرة يعني إيه إيه يعني لا تتكلم أقصد أقصد, أقصد ما لا تتكلم يعني لا لا, لا تعد مم. في شيء لا تمام لا لا تصور في ذهنك مثلا والله إنك ت مثلا عن الاقتصاد مثلًا الاقتصاد الأسنان والاقتصاد الاقتصاد الإسلامي هالبنوك اللذي وبتده بسم الله وتكتب لك كم حرف كذا وكم غرفة وتعطيها مقدم لا أنت ما تفهم في الاقتصاد إياك أن تعطي في الاقتصاد إذا أردت تعطي في الاقتصاد ببحث في الاقتصاد وأعرف وش الأشياء اللي تهمك مثلا والله أنا بكت أتكلم مثلا عن المصرفية الإسلامية على و... و... مصرف العالم تمام فروح أقرأ عن هالالشيء هذا وأبحث فيه وأجيب أتكلم عن الموضوع اللي أبغى أقرأ في الموضوع اللي بتحدث فيه. ممتاز. تخيل ممتاز. لو نتكلم عن المصلفين الإسلامية وأ... أ... وأنا ما لي علاقة. تخيل لو إني تكلمت المصلفين الإسلامية وأنا ما أعرف ما أفهم فيه. راح يعني أجيب ال ال. ما حتى مصلفين اللي يشوفون أو يسمعون أو كذا خاف ما ي ما يجون مرة ثانية. بناء من وضع سيء. إن لم تكن صخيا. لا أنت أنت كنت صفرية. آخر شيء اللي هي الثقافة. بمعنى أن ال... يعني شوف عند الآن ثلاث ثلاث تتعلق بالمعلومات المطروحة. قلنا الاطلاع قلنا لا تتكلم في ما تعلم وأخيراً ثقافة. الثقافة مختلفة نوعاً ما على اختراق. عن الاطلاع. بمعنى إنك لابد أن يكون لديك مكتبة تحتوي على كل أنواع الحو. أمين تقرأ في كمان أنك تهتم في الإعلام تقرأ فيه لا يعني هذا أنك تنسى الأشياء الباقي يعني فليكن عندك كتب عن الإدارة ليكن كتب عندك عن الأدب ليكن عندك كتب يعني تزيد من ثقافتك وترتقي بفكرك أنا مرة شفت مشهد وهذا يعني حتى أيضا اكتشفوا مجموعة كبيرة اللي هو شخص ما لعده جاي بصوته أمام مكتبه مليء بالكتب مليها يقول المقدم يقول يوم جاء نصور الشيخ سلمان وكانت يقول ترح نشينا بعض الكتب الموجود عندنا مليانة شفت الشيخ سلمان أصلا مع الصورة عندنا اكتشافها كشافها فشوف يعني كيف أن الشيخ سلمان كان يعد إعداد قوي يقول والله ما ما تقود استغل عن الكتب هذا الكتب ننظر آخر وثاني وثلاني بتحالي إنه إن يحضر تحديت جيدة البرنامج وحاجة السابق وشهو معروف فيعني هذه هذه يعني الأقلام السريعة والإشارات السريعة المعد جيد حبيت أشاركها يعني هي أبرز الثقافة والإبداع وحسن الذوق لا ثكنه في ما لا تعلم طبعاً هذه هذه أبرز هذه يعني الأشياء اللي قلنا خلنا نقولها على عجل هذي والأشياء يعني كثيرة يعني. جميل جميل جميل تاس أتذكرها فيها أبو راهين يعني خياراتها جميل جدا وأتوقع أن سوينا كثير من المستفيدين مستمعينا في البودكاست بل حتى يعني قد يجتمع مستفيدون حتى في الآن في حكي البودكاست قيلوا قد جئنا غيرهم وغيرهم مع النقاطة الجميلة اللي ذكرتها. عأسوأ. لا لا ما شاء الله عليك ما شاء الله. ميس تتكلم خلاص تجربة؟ والله تجربة يعني تجربة قصيرة لا زلنا ما شاء الله عليك. هذا الحين قصيرة. شنو؟ لا لا زلنا نتعلم. أعطيك العار. لا كرخي. خلنا نسمع إنه أبو صالح أيضا فقته الجميلة. نفس ما قبل أخوي سليمان اه اهتمامي في مواضيع اقتصادية والمالية للداري بشكل عام. فموضوع اليوم اللي تابع الأخبار الاقتصادية أو له اهتمام فيها يسمع عن مصطلح حرب العملات. حلو. يطرح. حرب. العملات. العملات. إيه. هذا يطرح بدا يطرح في الاونه الاخيره معنه مصطلح جديد سبق وان طرح في فترات سابقه قبل ما نطلع او نطرح المصطلح ايش معناه وش صدبة وليش يطرح الان واذا ناخذ مقدمه موجزه عن العملات اول شيء النقود هي نفس العملات طبعا <تصفيق> النقود نعرف وظائفها وش هي وظائف النقود في شراء والبيع تصديق العملات صدق العملات نعم هي بديل عن الذهب في الظاهر هذا يعني ممتاز لا وظائفها يعني أصل أنها شراء وبيع ممكن مثلا هذا وظيفة اللي مم. هي تبادل تبادل الدفع الآني وصيده دفع الآني مثلًا تستิดل مم. الالتزامات ممكن ماذا في في التعامل التجاري يعني هذا كله سواء, سواء يعني سواء يعني سواء إن شراء سواء يعني سواء حتى تجارة عالمي يعني أقصد إنه لا تخرج عن التجارة ممتاز مم. هي مو بشرط أنها تكون تجارية يعني أنا شخص مدني ولا اللي في التجارة لكن مضطر إني أشتري مثلاً بعض الاحتياجات ال المنزليه أو العائلي أو الشخصية أو الغذائية لا لكن الطرف الآخر راح يكون تاجر ممكن أحد الطرفين لن تخرج عن التجارة ممكن ممكن أي ممكن مم. مم. ممكن أن منك أنت متى بتاجر وأنا ما يبتاجر أشياء ما تحتاجها أشريها منك على مهم تكذى العملية هذه فالعملية ما بتجارية عندي مثال أبصد أبصد أبصد أبصد أبصد لكنها أبصد. جملي مثال لا يخرج من أنا لا, تخل... أنا لا يخرج من التجارية عندي مثال في طيب, طيب, طيب. طيب. مثلاً, مثلا أو مثلا واحد جميلة, جميلة أي الصدقة ما ما فيها تجارية أه تمام هذه تجارة هذه تجارة الله هذه تجارة الله خلوا ترجمة تجارة توجيهنا لا في هذه طيب إجتماعها هي وظائف النقود اللي اختصروها العلماء في الاقتصاد وفي المالية ثلاث وظائف إنها وسيلة تبادل الآني صحيح العبارة يعني إن جيت بشرب أي شيء أو أبيع أي شيء يكون تعاملي من خلال نقود الوظيفة الثانية إنها وسيلة دفع آجل يعني لو أنا بشتري شيء الآن وبدفع مؤجل فانها افضل وسيلة او أفضل طريقه ان استخدمها دفع الآن النقود النقدي جميل. كذلك في وديعه ثالثه انها تكون مخزن القيمه يعني انا لما أحفظ عندي مثلا منتجات غذائية قد تف وقد تخر مع مرور الزمن احفظت عندي منتجات مثلا استهلاكيه قد تعمر فينتهي وقت استهلاكها فتفقد قيمتها النقود من أفضل المخازن والقيمة كفي مخازن أخرى فهي تعتبر مخزن قيمة مع أنها تغير أسعارها بين فترة وفترة الحين بتعرف ليش تتغير أسعارها لكنها من أفضل وسائل لحفظ ال القيمة النقدية مع مرور طيب ماذا من جملة طالع تغيير أسعار الصرف أو أسعار النقود كيف تتغير كيف تتغير أسعار الصرف قبل ما نطرح الموضوع أو نجاوب عن نفس السؤال لا بد ان نتعرف على انواع سعر الصرف هي انواع في سعر صرف معوم من عام يعوم معوما أيوة. يعني يسبح في البحر يتحرك بكل حريه هذا تقريبا غير موجود عندنا يعني. يعني يتغير شكل تلقائي في سعر صرف شبه معوم احب نعرف امثله عليه مثل الدولار مثلا الدولار وش يصير الدولار يسمى شبه معوم شبه ايه ليش شبه معوم هو المعوم يتحرك بحرية مطلقة ما حد يحده يعني لا في الارتفاع ولا في النزول اه وعكسه شبه معوم اه تمام في انواع هو هو ثلاث انواع في معوم شبه معوم, معوم, معوم, معوم, معوم, معوم, معوم وفيها مثبت في مثبت مثل ما انا عندنا هنا الريال مثبت نعم يعني. لكن الدولار مثل شبه معوم كيف شبه معوم الدولار مم. الامريكيه خليه يرتفع لأنها طاقة معين معقول وينزل إلى نطاق معين معقول تمثل بزخة للدولة بسياسات معينة طبعا نمودي أكتب نحن قلنا الدولار الريال نعرف سعره تمام لما نقيسه مثلا بالدولار يعني مثلا ممكن تعرف الملف الريال من السعودية الإمارات من عمل العملات العربية مثلا كلها بالدولار مثبت نعم حتى الصين حتى الصين طيب الدولار نفسه وش نقيسه به؟ الدولار يقاس بالاقتصاد الأمريكي حجم الطلب على الدولار. هذه المسائل تغير الدولار. لا يعني أنا, أقولك أنا أقولك لك، الدولار يصير ثلاثة ريال وخمسة سبعين. هم تقصيك مقابل العملات الأخرى. أي ووش العملة اللي يعني هل هم مثلا يعني يرتبطوا بعملة مع معينة لا لا أو يقاس بالذهب على طول؟ لا لا ما يقاس لا حتى بالذهب. الدولار مثل الين مثل الديورو مثل الجنيه السريلني وغيره من العملات القوية تقاس باقتصاد البلد. وتق وتقيم أو تقارن بغيرها من العملات كلها تتغير كلها, مع... كلها, ش... كلها شبه معقول حلو يعني مثل دولار أمريكي تسمح الولايات المتحدة أن هي ارتفع مثلاً إلى 2 دولار لكل يورو مثلا المثال. هذا المثال وينزل إلى نص دولار لكل يورو أقل من كذا أو أكثر لا تدخل كيف يزداد الغالب بسبب الطلب والعرض. هذا معروف في الاقتصاد انها توازن السوق بين توازن في الطول والعرض. ممتاز الريال طبعا مثبت. المعلومة الجديدة اللي أتفون يجهلها كثير المستمعين. أنه سعر الريال مقابل الدولار. يتحكم به الدولة نفسها الدوله السعوديه او بالتحديد وزارة المالية بالتحديد بشكل أكبر مؤشر يعني تقدر نقول إجماع الدولار يسوي ثلاث ريال أو الدولار يسوي أربعة ريال. الله تبريح الله. لكنهم ثبتوا من فترة تقريبا عشرين سنة أو أكثر على السعر الحالي وكان في السابق تغير يعني. إحنا لأي أساس؟ طبعا إحنا لأي أساس كفاية؟ ااا أساس كثيرة من ضمنها قوة اقتصادنا فمثلا الآن فيه أفراد كبيرة من احتياطية في الدولة من دولار مثلا. المشكلة إذا حدثت سعر صرف معين لازم تكون قد كلمتك عن جوتهم كلما رفعت هذا أحسن لنا ولا وكلما قال لنا أيه. هذا نطرحت النقطة اللي كنت بطرحها اللي هي وش الأشخاص متأثرين بتغير سعر الصرف أو وش في آشخ لو صار الدولار يساوي أربع ريال ولا؟ همتاز. همتاز. هل حنم سبيداً أم لا ممتاز هذا سأل ممتاز جداً ما رأيكم شكراً ما رأيكم إذا صار الدولار الواحد يساوي أربع ريال هل هذا ممتاز ولا سيء أو حتى يكون جعبة تفصيلية لابد نفصل ال أو أنا أظن أنا أظن بالقياس بالقياس بين... بالعملات الثانية يعني, يعني العملات اللي أرخص من عملة العملة السعودية يكون الاقتصاد منها مو بمو بدليل هذا مندش لك أنا مو بدليل ين الياباني تقريبا 20 ين بالريال الواحد هذا مو بدليل عضو في الاقتصاد الياباني كذلك ال العملة ال الرمّ نفس الشيء مو بدري عاضف ال الاقتصاد. وكبر بس أقل لإعطائها. يا أخي أنا عج عجيب يعني عجيبه مرة مرة الدولة الأفريقية يا أخي يمشون بالمليارات وهي ما تساوي ولا ميت ريال. مش السبب. يمشون بالمليارات السبب. هذا السبب إنها دولة ضخت عملات في في البلد طبعت عملات وهي ما عندها مخزون. فهمت؟ يعني لازم كقاعدة عامة ما تطبع عملات لو أنت عندك احتياطي بحيث أن هذه صارت أزمة في لبنان قبل 15 سنة يمكن أو عشرين سنة صار في سوق صاده شوف في كراس صار عندهم حرب أهلية دولة احتاجت للماء أو النقد فصارت تطبع عشان تسد الفائض. ألفوي كنا نشوف خبر يتعلق في في اقتصاد أوروبي الآن في زعزعة الاقتصاد الأوروبي في في عدد من الدول ما علي. فقال لي كنا نشوف اليورو قاعد يطبع نعم. في الأخبار فقال لي حليش ما ليش ما نطبع فلوس خلاص سرقة ما فحر يعني ما ما عرفش أقوله قال لي ليش كلا قلت له والله شوف خلاص طبعا صرف وما قدرت هذه جبتها <تصفيق> <تصفيق> أنها تسبب أزمة في الاقتصاد كما عندك احتياطي في لبنان على سبيل المثال طبعوا عملات كثيرة عشان سددم صاريف الجيش والرواتب والغيرها مشاكل زمات الشعب حكمنه اللي من التجارة في الشعر هؤلاء اللي يبيعون حقين الجيش هؤلاء يستخدمون بضاعة الخارج فميستبدلون العملة الليبنانية بالدولار مثلا راح إلى البنك المركزي يرى بدلنا عندنا ألف مثلاً ليرا ما يوجد عملة لبنان مش راحة ضار بدلها مثلا بمئة دولار بحسب السنة الصرف طبعا تورط البنك المركزي بسبب أنه ما عنده احتياطي يكفي لستسديد هؤلاء فصار في أزمة في البلد صار في سوق سوداء صار اللي عنده دولار يبيعه ألف يش اسمه بناء مثلاً. في شيء بسيط كيف أن. ثم انهارت اليرة اللبنانية بشكل كبير جدا حاولوا سنين حتى يعول يعالجون المشكلة. في لبنان استخدم الدولار يعني يتعامل بالدولار وباليرة. إيه مع إنها كم, كم سنة الآن سنين كثيرة يعني. طبعا هذا بسبب أنه ما في احتياطيات إذا جيت تغير إذا جيت تطبع صرف الصرف أنا شوف ما بس كان في برنامج أظن في قناة أخرى أظن كان يتكلم عن مديعي صدور سباقات في غزة أو في فلسطين في فلسطين أظافر ويسألوا مسألة ثم يجاوبون جواب ثم يعطينهم جائزة الجائزة كانت 100 دولار فكان يعطين حتى الدولار يعني معظم الدولار كان منتشر في فلسطين في فلسطين أشوف أنا في فلسطين في لبنان أشوفها راح فلسطين حتى ما في العمل وفي العمل أجي نسخه في والله ما أدري ممكن ما عندهم ما توصلهم العمل المطبوع من نفس الحكومة. رحيم بيحكون البرنامج يعني. أو برنامج. البرنامج التلفزيوني. خاطب الخاطب يعني يجيب لك عمل عام. أيوة. يعرف الكل يعرف قيمتك أيوة. طبعاً إذا زاد طباعة الدولة النقد المحلي أو العمل المحلية ينقص هذا الصف حكها تقاعينا. بس ما عديش ولا كل ما زاد طباعة الدولة طباعة. المحليه المحلية وهي ما عندها احتياطيات ما تساوي يعني أيوة. فأنها بينزل سعر الصرف حكا لذلك السعودية مثلا من الاشياء اللي تمنعهم أنها نحن معتمدين بعد الله عز وجل على البترول أيوة. لو نزل سعر البترول نزلت ايرادات الدولة فأنت إذا نزل... رفعت تقييم الثريات ومستقبديك ما تقدر تصير تسدد طبعا هذا جواب جزئي لأنها أصلا تغيير سعر صرف العملة يؤثر فيه ثلاث ريال في البنك. طيب خلنا نبسط الفكرة. إذا قلنا نفس مثال سليمان الدولار سوي أربع ريال نختم بالفكرة هذه. طيب من المستفيد من الصوارير؟ في ناس مستفيدين في ناس بتصيرين داخل الدولة طبعاً نتكلم غير الخارج. إيش رأيكم مستهلكين مستفيدين ولا لا؟ هذه الفئة الأولى اللي ستتأثر بتغيير سعر صرف العملات. إذا صار الدولار يساوي 4 ريال هذا الأفضل ولا لا؟ دعنا نعطي مثال إيه؟ أنا أقول طب خلنا مثال على إساس؟ على نضرب مثال أسنب. لو قلنا هذه من أحد هذا وسن زار قال إذا كان سعر, الصرف، سعر الكيس الرز دوليا ب دولار الـ كيلو معنى بالريال؟ إذا كان دولار سوى أربع ريال، كم سوي 400 ريال. نعم. طالد. لكن لو سعر الصرف على ما هو عليه بيكون كم كيس نفس كيس نفس سعره. كم الدولة. دولار بيساوي؟ مئة دولار. مئة دولار. ثلاث ريال. وفرنا ريال عشان بس ربع هلأ مقابل الدولار. كيف؟ كلما ارتفع قوة العملة أو ارتفع سعر العملة يعني قل يعني صار الريال يساوي ريالين. تمام. مع الكيس نفس الشيء ينزل آخر ياه ينزل سير ينزل سعره أيوه ممتاز أنا لكن في فئة ثانية المنتجين هالشباكوا بيستفيدون ولا؟ أبيستفيدون بعد إذا كان دولار يسوي أربع ريال المنتجين بيستفيدون؟ بيستفيدون يجي في الشراء عندنا توقع إنه إنه بياخذ من برا وبصير أغلى اللي برا فنفس نفس الوقت ما يتغير هذا شيء ما, ما شي. استفاد شيء لا, ما لا. لا. هو راح يتضرر يتضرر لا عفوا يستفيد يستفيد المستهلكين يتضررون إن قبل شوي بس الكيس الرز لا تدفع ال لا تدفع الدولار لا لا تدفع الريال تدفع الريال, نعم, الريال نعم, نعم إيه نعم الدولار ثل أربع ريال فببمستهلكين بيتضررون المنتجين يستفيدون ليش يستفيدون لأن القوة العاملة والمواد الخام والمواد الأساسية كلها تصير غالية على المنتج إذا جاء بي الخارج ونهفست العملات الأخرى أو المنتجين الاخرين ضعيفة الحكومة أيضا نفس المنتجين راح تخسر وراح تتضرر. بعاد. لأن إذا باعت عت الدولة مليون برميل والبرميل 100 دولار الدولار ساوي 4 ريال فنها بيكون كم 400 مليون يراد الدولة لكن لو نقص الريال ريال بيستفيد مستهلكين بيخسر المنتجين بتخسر الدولة <تصفيق> يا جماعة ترى مو بدليل رفعت الدولة سعر الصرف أو إن انقصرته إن كل مستفيدين أو لا في إذا رفعت دولة سعر الصرف من أنها بستفيد لكن بتخسر بتخسر المنتجين إذا انقصت الدولة سعر الصرف المنتجين وبيستفيد العكس السابق يعني. حلو. حلو حلو. هذه الفكرة اللي بغن نوصل لها حرب العملات آخر شيء بس تنبه عطمها صاير ان الصين مقومة عملتها بالدولار والصين تصدر منتجات كتير لها لأمريكا هي مقومة بسعر أقل من قيمة العملة الصينية الحقيقي الدولار يريد يضغط على عملتها عشان اتحد لو ربي بحكم أزمة لعنده مو موقف مكتوف في الأيدي فلازم سعر عملتها تصبح أزمة في العالم كل واحد يحاول نقصها بمباته هذا يسموها حرب العملات حين حاول جرافانها هذا جواب سؤال لوبا اين نعم اختمنا منها اماما الموضوع قد يكون متعب شوي والعرفة وصلها لكن عند السؤال والاقتراح ولا فكرة ممكن يشرحها في الحلقة المتابعة شكرا بيض الراجعة بيض الراجعة ممكن حتى الأخوان صحيح في الفودكاست يرسلونا اما على الاميل ولا الفيسبوك ولا على الوثويتر بنذكر في النهاية إن شاء الله في خاتمة. سينعلن على كل التواصلات حتى أي واحد عنده سؤال يمكننا يبين لنا. شوية يعني. <تصفيق> طيب اللي عندي كم خالد؟ طيب تبول اللي عندي؟ قبل اللي عندك. أيوه. راح طبعاً هيدا في ما في مشكلة إحنا نقول أن قل المستمعين أنها حول ربع دقيقة وهذا كمان مطول من عليك وأصلًا حتى فقرتي هي جميلة وكلها قصص تخلي أصلًا ال ال المستمعين ينبسطون. وذاك سأبدأ بفصل في البدايه فصله جميل صراحة هذه زوجة راحت صديقتها لما رجعت لزوجها قصت لها قضية الوجبة اللي خذوها كانت وجبة جميلة جدا يعني فقال اساليها كيف صلحتها فراحت دقت عليها تليفون كيف صلحت الوجبة فاتصلها بديب المقلات حط الزيت حط السمكة يوما حط السمكة هنا بقطع والذيل ثم حط الوجبه ال الوجبة قالت سويها ليش انتي توصلي قتها ليش انتي تبسين راس والزيت قالت اه والله ما ادري لكن كنت اشوف امي تسوي الحركه دي فسويت مثلها قالت، أخير، طيب اساليها كيف طيب ورحت اتصلت على تليفون قالت امك اويه السمكه اللي دائما تسويها لنا كنت تعطينا راس وزيت ليش والله ما ادري لكن الأمي، اللي هي الجده الان هذه دائما تسويه الحاله خلاني اسالها والله ما جايب يبان اني اسالها بدل الموضوع المهم راح دقت على الجده قالت يا جده انت يا امي طبعا فقالت يا الوالده انت يا يوم يا يوم على قلتي فسالتها نشتي قلت قاطع الراس والذيل كفرها ان لديك الايام عندنا اصلا المقلات الصغيره فنقطع الراس ونطبع الذيل فيبقي عندنا شيء بسيط من الوجبه فقط عشان يكفي الجدر.عشان يكفي بس هذا. قال يعني بس هذا السبب يعني وما ما له علاقة في وما له علاقة في هذا. الموضوع اللي نبي دخل عليه احيانا الواحد بده يفكر قبل ما يبدأ أي موضوع أو أن يعني موضوع عام أكثر أن الواحد لازم يفكر ويستغل عقله قدر صبره هم يقولون الآن أن الواحد يعني ما يستغل من ذاكرته كل عشرة بالمائة وبعضهم نقصها أكثر قال خمسة بالمائة حتى أنه يستفيد من دنيان. وذا تشوف بعض الناس في ناس قد جاء ما شاء الله عليه تاجر وشخص عادي مرة وشخص على راتبه وشخص ليش كل واحد له قدرة معينة إما أنه استغل قدرته الذكائية أو لا خلني نعطيكم مثال أنا أقولكم كم كم في القصة حاجة. هذا القصة واحد كان مدير مدرسة ويوم جاء هو تقاعد تقاعده النصي مو بتقاعد أربعين سنة لا عشرين سنة يسمونه تقاعد مبكر فما يقاعد أتقاعد عليه يعني يعني قاعد أفكر بفكرة معينة أستفيد منها بفكرة إنه ينشئ معين أنا في تفصيل معين حتى لا يعرف يعني ما ودي الناس معين لا فلا يفهم خطأ يعني بدأ مشروع معين في خلال ثلاث سنوات يدخر سنوية ربح خاص له قرابة الخمسين مليون ما شاء الله وزيادة شوف كيف في ثلاث سنوات انا بقول شوف الحين كيف الفكره إذا صارت يعني واحده تعمل فكره يعني نحاول بس يدر ايش موجوده عندنا كثيره يعني نتكلم عن الموضوع هذا يعني بعيدا عن التجاره خلنا نرجع للقران والسنة هل يعني كانت تتكلم عن القرآن يعني التفكر يعني يحسن عن التفكر ولا خلني اسالكم مين؟ صح هل تحسون بس قبل كذا او شاقه التفكير او هي يعني هل في حول بعض هي حول بعض. يعني أنه إعمال الذهن في النهاية هي إعمال الذهن سواء دينية أو الدينية ما هو آيات في خطة السماوات ممتاز يعني لكن التفكر هل هو نفس التفكير؟ أنا أقول هو البعضة كل هذا هو في النهاية إعمال الذهن يعني مثلا أنه في الآيات خلنا أعطيك حديث بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذهب الأرسل صلى الله عليه وسلم وجده يبكي قال ما يوكي في رسول الله قال ويحتى بلال وما يمنعني ان أبكي وقد انزل الله تعالى علي في هذه الليلة قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن لعري الألباد الذين يتفكرون الله قياما على وعلى جنوبهم وإيش يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربما لم هذا لباطننا سبحانه وتعالى وقنا عذابنا ثم قال يعني كلمة قوية وين لمن قرأها ولم يتفتى؟ عجيب يعني لا معنات أعمل ذهنك فيما سمعتني في, في الآية. في الآية ربط يعني لما يعني فصل الله عز وجل في صفة أولي الألباب اللي هم أصحاب العقول قال مستفاتهم ويتفكرون. فهذه عجيبة يعني. أحسن أحسن أحسن ممتاز. أيضاً في آية كثيرة طبعا تذكر في أكثر من 300 مئة آية تدعو إلى عمال العقل والتفكير في القرآن يعني منذ منها مثلاً أولاً يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله ما بسم الله أبينهم إلا في الحق وغيرها فقصص القصة لعلهم إيش يتفكرون ويتفكرون خطة سمتار أولاً ما يتفكرون إنه آيات كثيرة صلى الله عليه وسلم وآيات وأيضاً حديث في هذا الموضوع منذ من الأشياء في قاعدة تقول كما كما تفكر تكون أنت كما تفكر تكون يعني أنت على حسب ما تتفكر فيه وثم طبعا تبدل موقع التفكير بطل يعني لأنك تبدل بعده تحصر خلطيك قصه قصة جميلة جبتني هذا يقولون في جزيرة ملك ملك هذا يحكم مدة سنة واحدة فقط في سنة واحدة فبعد سنة شو بالملك إذا هموا بيلا جزيرة هالمريها بالأدغال والحيوانات إنه هم نه هذا المكان عاد عاش مع عاش مش غالي ما أحد يعيش في هذيك المكان يعني فيقولون مرة مرة قاموا يعني جاي يشيلون واحد الملوك اللي عندهم خاصنتها سنة كاملة وبيذهبون بيلا تلك الجزيرة وهم راجحين وجدوا شخص طاي على سفينة على قارب على ألجها خذوه قالوا بتصليك ملك أنت قالوا شو هو والله مال منك. سيم يعني كويس بس قالوا شف إن شرطنا نعاد الملوك عند سنة كاملة ثم ما تنودي الجزيرة جزيرة هذه الله عزيز كذا قال لا لا تواكروا قال لا أنت الملك المهم الناعد تبروا على أن يصير الملك يعني شاف حتى الاستقبال جيد يعني كل خلاص ما في مشكلة قديم <تصفيق> إيه يعني الجزيرة قديمة <تصفيق> المبخلوا هذا الرجل صار ملف هذا الرجل ليس مثل الملوك اللي قبلوا فكر يوم فكر كان يعور ما تولى الحكم عرض مباشرة أرسل مئة شخص تلك دجل قال ودي تلك ديكاتيزر عليهم بعيد ثم أرسل شخص عندهم يعني يحاولون ان يقتلون الحيوانات الشرسه ايضا يحاولون ينظفونها ثم شوي شوي زينوها عبد حطوها زي الجسر يتابعها عدة شهور ثم بعد 9 شهور قال مثل انا ودي إلى الناس بعد عشرة و... بعد سماه يقولون تكفون لا تودون على الجزيرة هذا ولا ودنا قبل قال لا كنا شابنا سنة كاملة خلاص كمل السرنا في مشكلة بعد راحوا للمكان هذا هيا نفس إيش لسنوات طويلة في ما بعد من خلال إيش بعد إيش ما فاتنا نقول إن التفكير مهم عندنا ليش إحنا قولت بعض الأغنياء موجودين عندنا يخنشوا عليه مده في كثير من الأشياء أيضا حتى في الدين يعني عندنا الآن خلونا خلنا مثال عن وصية دعوية جميلة في مكتب بديع جابوا وصيدة جميلة صراحة. فضيف بلغني الإسلام اللي هو إنك مثلًا كان عندك سواك فيلبيني مثلًا ترسلهم على جوال ان هذا جواله وثاف فيلبين. هم يدكون عليهم تواصلهم مع تواصل مباشر ويسلم. يعني أسلم على يديهم بالمئات. المراحل اللي هو تاب فكر. أنا أتكلم عن نفسي أنا جربت معهم أرسل لهم يرسلوا لي مباشرة نشكرك سنتواصل معك ما بعد مثلًا. في شيء معين حتى لو أسلم يرسل ترى أسلم ده لونث من ضمن الأشياء أنه في واحدة زي كذا يعني أنها أرسلت جوا الواحد كذا في يوم يعلمونها أنها اعتبرها أسلم كذا قالوا ترى هتوفيت الليالي الله كيف أنها يعني آخر حياتها أنها أرسلت واحدة من الإسلام أسف وين كسلت بس والله إن شاء الله مش ما أرسلوا لي ليه إن شاء, <تصفيق> شاء الله إن شاء الله أنا أقول يعني كيف إحنا تحتاجنا إعمال إحنا في جميع أمورنا الجميع عمرنا الفياتية. إذا لكم يعني رأى تأكد على قضية بعض الناس يقول أضيع وقتي بالتفكير هل هو مضيع وقت؟ لا أبدا. غير فضيحة. طيب هل يعني يعني بد يعني العجيب بدكتور عبد الله أحمد يقول إن هذا أصلع الأصفي عبادة للعزيزين تفكر هذا عبادة للعزيزين. وداك سمعت أنا مجموعة أصلًا من الناس اللي لهم علاقة بالفطر. أنهم بيوم يشوفوا الفضاء والكونية والمجرات وما أدري وش في الخ أسلموا من خلال هذا الشيء لأنهم كانوا يفكرون ماذا يعني في النهاية الخ هذا اللي مبني يعني ولا يصلح أن يكون فيه اثنين هم كانوا هم كانوا يتفكرون نعم وقبل الذهاب فكروا في الذهاب هم عملوا هي واحدة كل واحدة ملاحظة الثانية خلاص أيضا أعطيك قصة جميلة جبتني فيه واحد كان بيتقاعد قاعد سنعد المبكى الاخير يعني 40 سنه بس هذا هو وليس عندنا مثل يوسف فضم يتقاعد كل اخيله وذاف على شيء معين لنفسي بعدين يقول اقاعدت بيجي وخلاص مرات الاصمعاتيك اصلا كامل يعني المبلغ فجاء فكر فكره فكره او فتره فتره هو جاي الانترنت وكان لازم يكون لي علاقه بالانترنت واستفاده كبرى منه ففوش اللي ممكن اسويه تميز عن غيره فجاء فكره بيع الكتب عن طريق الانترنت العجيب أن هذا الشخص يعني ما شاء الله تبارك الله أدر أدر للانترنت بشكل غير طبيعي والعصائيات أول ما بدأ يعني فاقت التصورات حتى أنه في سنة واحدة أو سنتين تقريبا في عام 1997 كان جمال المبيعات من اليو كده اليو كده يا ما مو بعيد يكون أمازون هو قد بدأ بالكتب أمازون أحسن أمازون أمازون, أمازون, دوت كوم. أمازون أيوة. في, في في س في سنة وتسين سنة مليون كتاب أنا أقول لك هو بدأ بالكتب ووصل الطيارات بعد ما شاء الله صار طيارات في <تصفيق> وصل إلى مية وثمانية مليون دولار ثم في السنة اللي بعدها سنة واحدة فقط وصلت نسبة النبيعات 838 بالمئة أجيب. يا أخوان مضو الضعف ولا الضعفين ولا ثلاثة ولا, ثلاث ولا عشرة 838 بالمئة شوف أحيانا كيف توصل واحد فوق فوق فوق فوق, فوق. أنا بقول يعني اللي هنا أحيانا واحد يقول في كلامي يتشان في كلامي نا أقول لنا يوم ما تعرف هذولا مو مو مثال هنا موجود عندنا اعطيكم مثال اخير في الموضوع هذا واحد من زملائي ها كان معي اا مثل سيارتي سيارتي كامل مثل كامل يعني بعد بعد فتره مثلا ما شاء الله هو ما شاء الله تبارك الله اشترى جيب لك آخر مود ثم شوي وانا ما زال سياطي كان ثم بعدها ما شاء الله جايب لكشنز وشفنا الاسبوع الماضي شرب جايب له آخر اخر أيضا ما شاء الله فما شو يعني انا فهمت انه موجوده حولنا إنه بسفتها وغير طريقة تعامله طب ايش سوي يا لا اقعد ما ودي اقولها ها يعني يعني اقصد يعني اقصد يعني هو مثلا لا لا لا, لا لا لا لا يعني اقصد هل هو يعني بدأ تجار معينة ولا؟ لا؟ لا دخل في شيء تجاري، في شيء تجاري معين أو زي كذا، فيا سبحان الله هذا العمل يعني. أقول يعني هي في أفكار معينة، سويتها ممكن تواصل وممكن ما تواصلت يعني في النهاية تفعل السبب، لكننا نرجع موضوعنا حتى ما نتط على المستمعين يعني هو في النهاية التفكير، حاولك تفكر، قد استطعت طبعا موضوع تفكير كلام كثير فيهم. تفكير طبعا أنواع وتفكير طر لا طرق وله أسباب لكن أنا في النهاية أهمني إني يعني أشهد السامع والمستمعين في النهاية لا بد أن يفكر ويفكر في وضعه لا من ناحية دينية ولا من ناحية دنياوية ربنا هاتنا في الدنيا حسنة ولا آخرتها حسنة وقنا عذاب هذا بدنا الله خير على السلامة يعني نقول الأمور والمستمعين فكر وتفكر <تصفيق> هذا تقريبا توقع كل واحد يعني قبل انا ودي اقل لهم اعلان الاسبوع الجاي عن موضوع مهم توقع قضية كيف تضع خطه لسنه كامله انت عارف اول يعني السنة أو... بدايه سنة. أيام السنه خاصه الآن الان بدايه تنتهي السنه فأنا عن كيف تكتب خطة وتستمر عليها مد سنة ممكن واحد خلال ثلاث سنوات أكثر من ذلك لكن يعني كل أقول لك إذا حطت يعني خطة ستستفيد استبدال كبرى كل من هؤلاء يعني أهل الخطط يعني استفاد من كبرى ااا لكم يعني سمعناه ساكنا خد بس. بسيطة يعني. ممتاز شوقني شاء الله كانت يعني اليوم جلسة يعني بدون بعد محمد وما شاء الله يعني جلسة طويلة و دقيلة، نعم أنه ما تكون تقيل على المستمعين يعني دائما نكرر كان من صواب فمن الله وكان من خطفهم في سلام الشيطان تكفى الإيميل الإيميل، أعطيكم الإيميل أجاب الإيميل الله يسلمكم 4 أيوة, ايوة. <تصحيح> <تصحيح> Four X أيوة 14 40 4X40 m i -N. آت جيميل يعني 4 4x40 4 رقم المرور ولا بعد لا المرور معروف المرور معروف المرور طيب هذا يبي لنا في بودكاست أيضا لنا يعني حساب في, في, تويتر ممكن ممكن أو أو تويتر تويتر في تويتر في تويتر, في تويتر, في تويتر في فيسبوك نعلن عن ممكن اللي ممكن تويتر تويتر فيسبوك الأسبوع الجاي تويتر. com x 40 ما نفسه نفسه نعم. نعم. نفسه إن شاء الله هو نفسه يعني هو نفسه نفس الشيء في فيسبوك في بإذن فيسبوك. الله في فيسبوك. في فيسبوك. في فيسبوك. يعطيكم العافية بصراحة كانت حلقة جميلة متنوعة كانت التكلام واحدة منها على الإعلام والثانية عن الاقتصاد والثانية عن التطوير كانت صراحة متنوعة جميلة نعد المستمعين أيضا تكون الحلقة جاية نفس الفكرة بهذا التصور ونحاول نخفف على المستمعين ويكون لهم مشوقة بإذن الله بإذن الله, و... الله خير. سلام يعطيكم مرحبا سلامة الله وبركاته